أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجابلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بطير الذين يظاهرون منكم من نتائهم إما هم أمهاتهم إن أم إلا الله قالوا وزوراء وان الله لعفو غفور والذين يضاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قد ايت يتمسا ذلكم توعبون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين من قبل أن فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَطِعَامُ 60 مِسْكِينًا فَذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِه ۖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكٰهِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۗ دون الله ورسوله كبثوا كما كبث الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا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 ما يكون من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة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 جُوا مِنَ الشَّيْطَانِ يَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 فَأَوْلَىٰ لَكُمْ أَن تَسْجُدُوا لِلَّهِ وَتَشْكُرُوا لَهُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ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 وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً تَنفَضُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِي عَنهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يَدَعُسُهُمُ الرَّبُّ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ تحود عليهم الشيطان فأنتاهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخافرون إن الذين يحال الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قويل عزيز لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ مَا اسْتَحْسَنَ اللَّهُ ولو كانوا, وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ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 أولئك حب الله ألا إن حب الله هم